مثل زيد ومثل مصحف مثل حمزة والمثنى مثل جعفر والبرا والغافق وابن الرواحة من يبقى الشهادة مخلص والها في سبيل الله يسوق العمر ويعزز كفاحة مثل زيد ومثل مصعب مثل حمزة والمثنى مثل جعفر والبرا والغافقي وابن الرواحه <تصفيق> انت يا راعي الشهامه يوم طبل الحرب دنا مسلم يصرخ وين خك في ما نسمع صياحا <تصفيق> <ما نسمع> <تصفيق> الطفل يرضع مفجعنا والجريح اللي مطوق من ويتألم من جراحه تالم من جراحه يا عش شهامه يوم قبل الحرب دنا مسلم يصرخ و ينغطي في بما نسمع الصياح بما نسمع الصياح الكلام صرخ الطفل يرضع مفجعنا والجريح اللي مطوق ويتألم من جراحه ويتألم مسلمين الشعب ما مفطنها كيف نرضى الظلم للمسلم ونكبل الوقاحة وين النيا والشهاد ويبغى مخلصا مخلص في سبيل الله يسوق العمر ويعزز كفاحة مثل زيد ومثل مصعب مثل حمزة والمثنى مثل جعفر والبرا والغافقي وابن الرواحة اخذ فضرحه فضرحه عدو من من وين المسلم اللي شال روحه فدره حاضرها يوم نشيل في الغزوه كفنا يوم يرمع مر زاده ومن دمر زمن فات يوم نشيل في الغزوات فن يوم يرمع عمر سادة للجهاد داخل سلاح. زمن فات يوم المال كثر ما ستناء. يوم طارق يحرق المركب ولا يعرف سباح. وين من يبغى الشهادة وين من يبغى الشهادة مخلصا والهتمان. في سبيل الله يسوق العمر ويعزز كفاحة مثل زيد ومثل مصعب مثل حمزة والمثنى مثل جعفر والبرى والغافقي وابن الرواحة نطعسار مت والن يوم نطلب الشهادة والعدو نطهر ماها نطهر ماها قلب واحد راي واحد يمكننا يوم كلبروم يخذ البص و بدل Sarumatu ve ne yomnat zubl al şehada ve al adonan tahrma hamtahrma ham. Yomkınna kalb wa'ad سكتين من ردات الحظ ولا من جبنا، يا عروبة يا عروبة كيف ما فينا نصاحا وين من يبغى شهادة وين من يبغى شهادة مخلصا وله في سبيل الله يسوق العمر ويعزز كفاحه مثل زيد ومثل مصعب مثل حمزة والمسنّى. جعفر والبرا والغافقي وابن الرواحة وإن يضع الشهادة مخلص والهاتم النا في سبيل الله يسوق العمر ويعزز الكفاحة مثل جيد ومثل مصعب مثل حمزة والمخنى مثل جعفر والبرا والغافقي وابن الرواحة